بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الاكرمين تناقشه تجلس معه نتبادل أطراف الحديث فنختلف نختلف اختلافا كبيرا اعتاد الناس عندما يختلف إنسان وإنسان أن يكتب في صحافه أو في كتاب أو تعليق في إذاعة أو مداخلة في تلفزيون وقناة فضائية يقول انا أنا احترم رأيك واختلف وياك والحقيقة أحيانا الذي يقول احترم رأيك هو لا يفهم ماذا يقول كيف تحترم رأيا يكون عندك يقينا بأنه فاسد وباطل إذن التنوع في الخلاف صحيح هنالك ما يحترم او يقدر بس في دائره معينه اما عندما تصبح المساله على طرفي نقيض بحيث تعتقد ان هذا الراي فاسد الى اقصى درجه وان الراي الذي عندك حقيقه يقينيه فما ادري كيف تحترمه قل انا احترم ذاتك وانت انسان محترم لكن افكارك مع الاسف اسمح لي يعني هل يمكن لأن أحترم رأي من يعبد وثن هل يمكن لأن أحترم عقيدة إنسان يعبد النجاسات؟ هل يمكن في شرق آسيا وأنا أرى مجلة في أحد الخطوط الجوية معطانيها واحد قال يشوف ماذا يعبدون؟ يعبدون العورات ويجسدونها بتماثيل هل أنا أحترم رأيك؟ اطلاقا لا أحترمه نكون منطقيين ولا نتلقى الكلمات والعقائد والمفاهيم هكذا سنكون عقلية نقادة تحليلية لا عقلية وصفية فقط عقلية تفكك الخطاب المستقبل لا عقلية تتلقى فقط وتخزن ومن ثم تشيح بوجهها عن ما هو آتن لا هو أيضا يقول لك أنت يا أهل الإيمان ما نقدر نوصل معاكم لنتيجة ليش يا بابا قالك أنتم أناس غيبيون فالغيبية والغيبيون سبب تخلف الأمة، والغيب فكر لا عقلي لا علمي الإمام الغيب فكر يقفز على المقدمات العلمية فأنا ما أقدر أتناقش معك يا أخي أنت عندك مسلمات غيبية يا يا أحمد العوضي يا الدكتور الفلاني يا الشيخ الفلاني يا المؤ... عموماً مطلق المؤمنين إحنا نقول من قال لك يا الحبيب أن الفكر الغيبي ليس علمي شنو مفهوم العلم عندك ثم راح أثبت لك أنك تغرق على مدار يومك كله في غيبيات ماضية وآنية ومستقبلية كيف يقول لك أنت غيبي يقصد في, في, في الغيب لما يقول لك أنت غيبي هو وصف للامتقاص أنك ما تفهم أنك مسكين أنك عندك مسلمات أنك من التفكير الذي تقادم عليه الزمن وتآكل واستنفذ أغراضه في البداية نحن نعلم أن هناك وجود وهذا الوجود ينقسم سواء سمعنا عالم أو وجود ينقسم إلى وجود مشهود ووجود غيبي عالم الشهادة هو كل ما يقع تحت الحواس ونحس به مشمومات مسموعات ما نتذوقه ما نلمسه ملموسات إلى آخره الحواس الخمس هذا العالم المشاهد المحسوس عالم الغيب كل ما لا تدركه ويدخل تحت الحواس المنهج الغربي في عصر النهضه وما بعدها فتن بالعلم التجريبي بعدها ومن ثم اخذ لا يؤمن الا بالعالم المحسوس والمشاهد وما يدخل تحت المجهر وما يخضع للتلسكوب ما عدا ذلك يقول يا حبيبي هذه غيبيات لا ندخلنا فيها بناء على هذا المنهج إذن لا إيمان لا بالله ولا بملائكته ولا برسله ولا بكتبه ولا بما يترتب على هذا الإيمان من إيمانيات أخرى سواء كانت أصول أو فروع من نسف قضية العقائد في عدم الإيمان بالغيب طيب إحنا ليش إذا بسطنا ونزلنا شوية للمستوى الشبابي نقول يا عيال يا شبابنا يا عيالنا المدارس نحن لماذا نحن نشاهد كثير كثيرا من الموجودات لا نشاهدها أولا لدقتها وتناهيها في الصغر ولا نشاهدها ثانيا لابتعادها عن مجال العين وقدرة العين وطاقة العين والمساحة التي خلقها الله لهذه الملكة ثلاثة أحيانا لا نشاهدها ليس فقط لأنها دقيقة جدا كهذا هذه الغرفة المليئة بالمخلوقات وبالذبذبات والذبذبات الالال بعد الغبار وبإلى آخره ليش ما نشوفها إذا ليس فقط أن تكون دقيقة وليس فقط أن تكون بعيدة وإنما لطبيعتها المادية الخاصة فمثلا نحن لا نشاهد الكهرباء لكن يقول له في كهرباء يقولك لا والله شوف تك ما ما ما ال ت... الضوء لا يعمل إذن نحن عرفنا وجود الكهرباء من عدم وجودها بآثارها في كهرباء في المدفئة لا والله ما في كهرباء ليس لها أثر في كهرباء في الثلاجة لا والله الثلج ذاب. إذن عرفنا الكهرباء لم نشاهدها إنما بآثارها أجيب لك قطعتين مغناطيس كما يمثل لنا الشيخ محمد راتب النابلسي عندما يتكلم في موسوعته عن العالم الغيب والشهادة أجيب قطعتين مغناطيس قطعتين حديد إحداها من مليئة بالمغنا بالمغنطة والأخرى لا الحس المباشر البصر وحتى اللمس لا تعرف أن هذه فيها مغناطيس أو لا ها؟ لما تاتي بمعدن وتضعه بجوار هذه فتجذب بجوار هذه لا تجذب إذا عرفنا بماذا بالآثار وحتى نناقش الجماعة الذين ينكرون الغيب أو يرون بأن الغيب فكر لاعلمي أو فكر خرافي أو فكر انتم يا بتايا المطاوعه يا المشايخ يا اهل الدين مساكين أنتم ما زلتم غيبيين نحب أن نبسط المسألة طبعا هذه تدرس في نظرية المعرفة وفي أولادنا في الرابعة ثانوي في الفلسفة عندما تدرسون نظريه المعرفة مصادر المعرفة وسائل المعرفة إمكان المعرفة إلى آخره نحن نبسطها حد دائما أقول لأولادنا حتى في المتوسط والابتدائي يا عيال عندنا حس وعندنا عقل وعندنا خبر هناك اشياء ذواتها ثابته واثارها ثابته وهذه وسيله اليقين فيها الحس هذه كتاب قوقعه ها ذاتها ثابته امامي واثرها ثابت فوسيله المعرفه الحس الحس وهنالك اشياء ذواتها غائبه واثارها ثابته هذه وسيله المعرفه فيها ماذا العقل انا امشي في الصحراء فاجد خط لمسير سياره فأقول هنا مرة بعض سيارة مرت هنا اش درك ما في سيارة في الصحراء قال لا أشوف آثارها فاثر السيارة دل على العين الغائبة إذن غابت عينها وثبت أثرها وسيله اليقين فيها إيش ليس الحس إنما العقل إنني بعيد عن الحس السيارة ثلاثة وهنا لك أشياء ذواتها غائبة وآثارها غائبة وسيله المعرفة إيش فيها الخبر الصادق مثل إيش بعد الفاصل نعرف إن شاء الله اذا نناقش قضية عالم الغيب الخصوم الماديون بعض الملحدين المتشككون يقولون أنتم أصحاب فكر غيبي ما نقدر نناقشكم نحن نقول لهم بأن الغيب يغرق فيه الجميع كلنا يؤمن بالغيب وأن للغيب وسيلة علمية أيضا للمعرفة ونحن في بداية القرآن الكريم في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين عطنا صفات المتقين يا رب العالمين من هم الذين يؤمنون بالغيب أول صفة لاحظ رح نرجع للآية إن شاء الله الذين يؤمنون بالغيب قلنا في الفقرة اللي فاتت بأن مصادر المعرفه الحس العقل الخبر الصادق طبعا في الوحي نعم وفي الحدس والكشف والرؤية هذه قضايا رح نناقشها لكن هناك أشياء أعيانها ذواتها أشخاصها ثابتة وآثارها ثابتة شنو وسيلة اليقين لها ما هي وسيلة اليقين لها وسيلة اليقين لها الحس هذه ثابتة كعين كذات وآثارها ثابتة إذا وسيلة المعرفه لها الحس سواء اللمس أو البصر وهناك أشياء ذواتها غائبة لكن آثارها موجودة ما هي وسيلة اليقين فيها وسيلة اليقين والمعرف فيها العقل كما قلنا طريق في الصحراء أنت وحيد ثم تشوف مسير آثار سيارة فتقول مرت هنا سيارة أنت لم ترى العين لم ترى الذات لم ترى السيارة رأيت آثارها فاستدللت بالآثار على المشخص الذات، إذا العقل، وهناك أشياء غابت آثارها وغابت ذواتها ماكو شيء لا أثر ولا ذات، إذا وسيلة المعرفة إليها أو بها أو اليقين بها هو الخبر الخبر الصادق وقصة الخبر هذا قصة طويلة لو ذهبت تتأمل لو وجدت أن ثلاثة أرباع معلوماتك كلها عن الأخبار وثلاث أرباع علمك كلها معلومات وأخبار ان عن الماضي السحيق الذي ليس بيننا بينه جسور حسية أو المستقبل القريب أو الذي سوف يأتي وأنت عندك معلومات لكن لن ينكشف إليك إلى الآن وسنشرح هذا الشيء علماء التاريخ ما وضع علم التاريخ إلا لأنه يقوم على الغيب لكن جاء لك يستكشف هذا الغيب الماضي جاء لكي يستكشف هذا الغيب الماضي ولا الذي يقول لك أنا لا أمن إلا بالمحسوس ولا بالمشاهد نحن نقول لا يا حبيبي لا يا بابا ترى أنت راح تضحك الناس عليك لو تكون أكبر مرحدة دكتور في الجامعة وعندك عدة دكتوراه هل تعرف واحد اسمه أرسطو هذا هذا متى؟ هذا 322 قبل الميلاد وكان مع الإسكندر المقدوني مات بعده بسنة 323 قبل الميلاد لو جاك واحد قال لك يا عمي أرسطو وديمقريطس وأفلاطونس وقراطة كله أكاديب ليس يا رجل ماذا تقول هم لا يصدقك أحد وتحتز معلوماتك علميتك تهتز شخصيتك تهتز طيب الإمام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب تهافت الفلاسفة توفي سنة خمسمية وخمسة هجرية يعني بينه وبين ألف شيء سنة اللي رد عليه في تهافت التهافت بالرشد متى توفي سنة خمسة تسعة خمسة هجرية الرازي فخر الدين 606 هجرية أبن رشد 423 أو 28 عفوا أبن سينة أبن رشد 595 المتنبي هذه الشخصيات تؤمن فيها ولا لا صلاح الدين الأيوبي الدولة العباسية الدولة الأموية الدولة الفاطمية الدولة الإخشيدية هالدول هذه عاصرتها عرفت أهلها بينك بينهم نسب مئات السنين والأحقاب وأنه لن تبقى قضية إلا ويأتي عليها بال... هذه الأحلام التي كان علمي في عصر ما بعد النهضة ليست هذه قضية غيبية الاشتراكية العلمية ليست ليست قضية غيبية تفسير كلها ق... وجا جاء بعشرات ال الأمثلة في الثقافة المعاصرة المادية على أنها غيبية الدكتور عبد الوهاب المسيري بعد أن توفي رحمة الله عليه سوزان حرف التي حاورته أصدرت أربع مجلدات هذا المجلد عن العلمانية والحداثة والعولمة فتكلم عن علم الفيزياء كان من أهم دعامة المادية فهل دراسة علم الذرة يمكن أن تقلب الرؤية عن العالم وعن المادة؟ الدكتور عبد الوهاب المسيري يقول إلى جانب كل هذا بعد ما تكلم أدركت أن كثيرا مما يسمى القوانين العلمية هي في الواقع الأمر مقولات فلسفية قبلية يعني غيبية يعني مسلمات ومنطلقات غير مادية قبلية يؤمن بها العالم وعلاقتها بعالم التجربة العلمية إما وهي وإما عدمه فعلى سبيل المثال إن قال أحد العلماء أن العالم خلق مصادفة مثل ما يقول الملاحدة فإنه أكد إيمانه بتلك الحقيقة أو إخفاقه في التوصل إلى فهم حقيقة أصل كون المصادفة هروب المصادفة غيب المصادفة تعويل على مجهول على ملايين السنين للخروج من مأزق فكري وحين يتحدث عالم آخر عن المادة ذاتية التحريك يعني حركتها من داخلها حركة ميكانيكية فهو هنا يسمي شيئا لم يفهم كنهه، وفي كلا الحالتين فإن العالمين قد انطلق من مقولات فلسفية غيبية تسبق عملية ماذا؟ تسبق عملية تجريب وكرر هذا الكلام في الجزء, هذا الجزء الثاني كرر في الجزء الرابع صفحة 146 عن المقولات العلمانية الغيبية والنازية أيضا والصحيونية اذا الكل يغرق في الغيب لكن شاطرين تدينون الغيب المؤمن وتسلمون بالغيب الملحد ليش يا بوي نكمل بعد الفاصل قلنا يا اخوان إن فكرة الغيب والغيبية ليست فكرة وهمية إنما الجميع يؤمن بالغيب مؤمننا ومشركنا موحدنا وملحدنا أقصد الناء يعني الإنسانية الكل يؤمن بالغيب حتى الإنسان العادي إن كان هذا الغيب في الماضي الصحيح الذي ليس بيننا بينه جسور مباشرة أو المستقبل البعيد الذي لم نأتي يأتينا بعد كيف شرحنا القواعد الفصل اللي فات شرحناها شرحا وافيا ثم قلنا إن هناك ملاحدة وعلمانيون يغرقون في الغيبيات وذكرنا عدة أدلة آدم سميث نظرية دارون إلى آخره ونقلت لكم ما قاله الدكتور عبد الوهاب المسيري في حوارات سوزان حرفي معه الكتاب الذي صدر بأربعة أجزائه من دار الفكر بعد وفاته رحمة الله عليه هذا يسمون فيلسوف العصر العلمانية والحداثة والعولمة الجزء الرابع صورت منه هذه الورقة حتى لا تكثر الكتب تتسألة سوزان حرفي أغلب الباحثين في الصهيونية هذا جزء الصهيونية الجزء الرابع هذه يعني هي سألته عشرات يعني جلست مع سنين عديدة تسأله في فكره ونظمت الأسئلة وطلعتها في أربعة كتب. هو قال لي عنها قبل أن يشوفها في البحرين حاطع الأسئلة كلها حول فكره لأن عندما أردت حواره. أغلب الباحثين في الصهيونية يعتقد أن الفكر الصهيوني فكر رجعي أسطوري غيبي. ولكن على ذلك أنجب دولة متقدمة. فما الذي حصل لإفراز هذا التقدم؟ يجيب القول بان تم التناقض بين مفهومي العلم والغيبية هو قول غير سليم فالعلم له غيبيته إذ عندما نؤمن بالتقدم فهذه غيبية وحينما نقول ان العلم قادر على كذا وكذا في المستقبل فهذا أمل غيبي فالدولة النازية كانت دولة حديثة متقدمة حقق فيها العلم أنجازات عديدة ولكن مع كل هذا التقدم التقني والعلمي كانت تنطلق من غيبيات مادية وأساطير علمانية مثل تفوق الجنس الآري وضرورة إبادة أي إنسان غير نافع أو غير منتج وفي أول كتاب لي خصصت فصلا كاملا لغيبيات الصهيونية والعلمانية الغلبيات أساسية لتجنيد الجماهير إلى آخره سواء كانت في المادية أو في الإيمانية نشوف أول كتاب فصل حقه في هذا الموضوع عباس محمود العقاد الذي بدأ شكاكا ثم ألحد ثم انتقد القرآن الكريم ثم بعد ذلك عاد يدافع عن القرآن وعن الإسلام عندما أي في مرحلة النضج كما يقول عبد العزيز حمود في كتابه المرايا المحدبة أو المقارة أو سلطة النص نسيت في ثلاثيته في كتاب اسمه كانت لنا أيام في صالون العقاد لأشهر تلاميذ العقاد أنيس منصور الكتاب عليه كلام كثير جدا لكنه ماتع جدا في فصل بعنوان لست سعيدا وأنت السبب لما يزور يزورون العباس العقاد موسوعية القرن الماضي كانت تلك الزيارة وهذا فصل ممتع لأنه كان في الجلسة وفي الحوار مجموعة ناس يقول كنا جالسين والعقاد يسأل أيكم الملحد فقال فلان أنا وأيكم الوجودي فقلت أنيس منصور أنا وقالوا الأخت قالوا هذه من تتبنى الأوشة والبوذية والهند قالوا قالوا أين البهائي قال راح المعبد حتى قبل أن يبدأ الحوار وبدأ الحوار الساخن العجيب إلى أن وصل إلى ذلك الشيوعي أو الملحد فهاجم الفتاة البوذية هجوما شرسا ثم التفت إليه العقاد ثم واجهه بمواجهة قوية إلى أن وصل وقال له العقاد ان لا يمكن ان يوجد انسان من غير دين فالانسان حيوان متدين او هو حيوان مؤمن حتى الحيوان الشيوعي متدين ومؤمن الحين بجيب لك انا في فقره غيبيات العلمانيين او الملحدين او الماديين فانت يقول تدافع عن المقدسات الشيوعيه لان لكل انسان مقدساته حتى الماديين لهم مقدساتهم لما تناقش احيانا دارون يقومون عليك ويسوي لك مشكله وانت رجعي ومقالات نقديه في ولاء فالمقدسات الشيوعية كأي إنسان يدافع عن دينه فكما أن للمسلمين قبله هي الكعبة فللشيوعين الكرملين في موسكو وكما أن للمسلمين قرآنا فللشيوعين كتاب رأس المال لكارل ماركس أو البيان الشيوعي وكما أن للمسلمين نبيا فللشيوعين ماركس والينين وكما أن للمسلمين قيامة وحسابا وجنات تجري من تحت الأنهار فكذلك للشعوعيين نهاية للتاريخ وعند هذه النهاية لا يكون حاكم ولا محكوم ولا غني ولا فقير إنما حياة تتوقف فيها الحركة وينتهي الصراع بين الطبقات وتكون الشعوب إنسانية واحدة إلى آخره هذا نموذج آخر طيب يجينا واحد يقول لك يا أخي أنت أيضا أجوبتكم يا الغيبيين أو يا الدينيين غير أجوبة علمية قلنا شلون قال مثلا عندما نسأل ما لون السماء المؤمن يقول لون السماء لماذا السماء زرقاء المؤمن يقول زرقاء لان الله سبحانه وتعالى خلقها زرقاء اما العالم والعلماني يقول لا هي زرقاء لسبب علمي خلينا نشوف الجواب هذا صح ولا غلط هل فعلا يتناقض ان اقول الجواب السماء زرقاء, زرقاء لان خلقها الله زرقاء ثم استدل بالعلم هل هذا تناقض ام تكامل ام وجهتين وعملتين وجهان لعمله واحده هذا كتاب حاز على جائزه الكويت للتقدم العلمي، الجينوم البشري وأخلاقياته، جينات النوع البشري وجينات الفرد البشري طبع دار الفكر وكتاب حقيقة مبذول في جهد وأنا حضرت الاحتفالية اللي حاز عليها الدكتور هاني رزق الذي رشح قبل يعني شهور إلى مجمع اللغة العربية مجمع اللغة العربية بالإجماع. يقول عندما نقول أن الإنسان خلق خلقا تحت عنوان الدارونية المعاصرة وأصل الإنسان وتصميم الذكي يقول نحن عندما نقول الإنسان خلق خلقا. لأننا نريد أن نقول بأن العلم صحيح يفسر لك الظاهر العلمية لا يعطيك ما وراءها ولا يكتفي تفسيره الكامل ثم يقول أضرب على ذلك مثلا لأن هذا ليس فقط أنه غيب لا. فتكلم عن السماء زرقاء يقول الجواب الأول لون السماء أزرق بسبب اعتماد تبعثر الريلات على طول الموجة الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلقها زرقاء هل في تناقب يكون ماكو تناقض لإنها زرقاء قبل أن تكتشف الريلات وطول الموجة وزرقاء بعد أن تكتشف فهكذا خلقها الله بنظام معين اكتشفته أنت والله خلق النظام بقضية أسباب ومسببات يجمع الغيبيات موجودة في كل مكان جاء للإمام أبو حنيفة ملحد فقال له يا إمام هل رأيت ربك قال سبحان ربي لا تدركه الأبصار ولا التحويه الأقطار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد الجهار وهو الواحد القهار قال يا إمام هل لمست ربك؟ هل دقت ربك؟ هل شممت ربك؟ هل سمعت ربك؟ قال سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال يا إمام إذا لم تكن رأيته ولا سمعته ولا شممته ولا ذقته فمن أين تثبت أن ربك موجود؟ قال يا ملحد هل رأيت عقلك؟ قال لا قال الإمام هل شممت عقلك؟ قال الملحد لا قال هل ذقت عقلك هل لمست عقلك وهو يقول لا قال الإمام عاقل أنت أم مجنون قال أنا عاقل قال وأين عقلك قال موجود قال كذلك الله جل جلاله موجود أشهر كتاب في الفلسفة في العشر سنوات الأخيرة اللي هو عالم صوفي للعالم الغربي وهذا انتشر جدا ورواية جميلة في صفحة 245 يقول ذات مرة كان رائد فضاء وجراح دماغ روسيان يتناقشان، فرائد الفضاء قال أنا طلعت الفضاء أكثر مرة ما شفت لا إله ولا ملائكة ولا جنة ولا نار فقال له صديقه طبيب الجراح الدماغ قال وأنا أيضا شرحت أدمغة كثيرة لكن ما طلع لي أفكار ولا عقل إذن يا جماعة الغيب كلنا يؤمن به أما أن تكون غيبي ملحد وأما أن تكون غيبي مؤمن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنه لن تبقى قضية إلا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 هذا المجلد عن العلمانية والحداثة والعولمة، فتكلم عن علم الفيزياء كان من أهم دعامات المادية، فهل دراسة علم الذرة يمكن أن تقلب الرؤية في عن العالم وعن المادة؟ الدكتور عبد الوهاب المصري يقول إلى جانب كل هذا بعد ما تكلم، أنك أدركت أن كثيرا مما يسمى القوانين العلمية هي في الواقع الأمر مقولات فلسفية قبل قبلية يعني غيبية يعني مسلمات ومنطلقات غير مادية. قبلية يؤمن بها العالم وعلاقتها بعالم التجربة العلمية إما وهي وإما عدمة فعلى سبيل المثال إن قال أحد العلماء أن العالم خلق مصادفة مثل ما يقول الملاحدة فأنه يؤكد إيمانه بتلك الحقيقة أو إخفاقه في التوصل إلى فهم حقيقة أصل كون المصادفة هروب المصادفة غيب المصادفة تعويل على مجهول على ملايين السنين للخروج من مأزق فكري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 هذا الغيب في الماضي السحيق الذي ليس بيننا بينه جسور مباشرة أو المستقبل البعيد الذي لم يأتينا بعد كيف شرحنا القواعد في الفاصل اللي فات شرحناها شرحا وافيا ثم قلنا أن هناك ملاحدة وعلمانيون يغرقون في الغيبيات وذكرنا عدة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 وقال له العقاد أن لا يمكن أن يوجد إنسان من غير دين فالإنسان حيوان متدين أو هو حيوان مؤمن حتى الحيوان الشيوعي متدين ومؤمن الحين بجيب لك أنا في فقرة غيبيات العلمانيين أو الملحدين أو الماديين فأنت يقول تدافع عن المقدسات الشيوعية لأن لكل إنسان مقدساته حتى الماديين لهم مقدساتهم لما تناقش أحيانا دارون يقومون عليك وسأولك مشكلة وأنت رجعي ومقالات نقدية في ولاء فلشيو فش الشيوعية كأي إنسان يدافع عن دينه، فكما أن للمسلمين قبله هي الكعبة، فللشيوعيين الكرملين في موسكو، وكما أن للمسلمين قرآنا، فللشيوعيين كتاب رأس المال لكارل ماركس أو البيان الشيوعي، وكما أن للمسلمين نبيا، فللشيوعيين ماركس والينين وكما أن للمسلمين قيامة.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 للتقدم العلمي الجينوم البشري وأخلاقياته جينات النوع البشري وجينات الفرد البشري طبع دار الفكر وكتاب حقيقة ما في فيه جهده أنا حضرت الاحتفالية اللي حاز عليها الدكتور هاني رزق الذي رشح قبل يعني شهور إلى مجمع اللغة, مجمع اللغة العربية بالإجماع يقول عندما نقول أن الإنسان خلق خلقا تحت عنوان الدارونية المعاصرة وأصل الإنسان والتصميم الذكي يقول نحن نقول الإنسان خلق خلقا